ذكر وموعظة ونور فيه شفاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَلَا الله إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم آيادا أيها الأحبة وآيادا الله بابا قول إياها فليلا بعد البقرة الله سبحانه وتعالى وحوينك الرئيب إياه دارها نلهيك دارنا إننا إن إن كبدوت كدغانه كبدوت كاسونا قيا خير كي نغهر استاقائيا ولا تجعلوها كي لنا الله الله سبحانه وتعالى أرضة لأيمانكم كبدو داره إن جل جلاله قد بخير كأتكو قد بيسان واتكو تيد إيسان هكا جلالنا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا إن هذا ما فلصم إيسان إن هذا اللقاء يبتن جل جلاله وتصلحوا بين الناس تدكينا دحض حادثان وإصلاحات خشق إيسان ذات البين داره إن يؤذين دين وياه والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى وحوهيه ومغل بذنه الدومة يسا يومغل جل جلاله عليم علم بذنه ويجل جلاله أيها الحب على يدنا وحي كدق لا تجعل الحلف بالله أيها المؤمنون حاجسا ومانعا عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس تدكقار بوحوهيه وناقي يا خيرك يا صمفالك يا الله كعبسك وحي كلي وانداراني ولهذا ارنت مس من لديك حلفت بالله الا افعله وحنذرت هرب ان دارت بك ولي ارنت ان نسين ارنت يذهب الى ايدني لغريب ايها الحب إلهي سبحانه وتعالى داره قيبا بدن بك كوبه وحاره لوقتين لا يوقب المحيا ايها الحب افكنا وحك بدم من مرق قهر ان ترى والله ما والله ما ابايه والله ما في رنايو والله ما مغلايو حيا بها السوق لو حوى مر طارتن لوقستن دمكم عليه إلهي باني نوشي جل الجلاله لا يؤخذكم الله باللقو في إيمانكم إلهي نم كم ما يجل جل الجلاله طاره أدخله نيسانا إذا لوقستن ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لكن إلهي وحنا قبنا يا جل الجلاله كفار كل نجدون يا طاره حوى ولهذا آية كجرت سورة الماعدة أياله جل جلاله عدي خد عرتدار يقص الدعي كفارة جب كسيح الكاس ولهنا ولكن يأخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته كفر دوامه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير لقبة انت قفك وعينة فمن لم يجد إلهي جل جلاله فسيام ثلاثة أيام ذلك فارتوا إيمانكم إذا حلفتم ومع ذلك خصاصة إلهي وحن ليه واحفظ إيمانكم واردارهن إلهي وإسكاد أعرننه وحن الحقيقة وجرميانه وحوهي إسكاد أعرنوا جل جلاله ولهذا أيها لحبه حتى قفكوا هديء ودارته ودارته يدهي كرتوحك خير بدن وحو سمينيه كفاره قدوم بسكبه حنيه وحوه يعمل كيسو الله يمانيه نبي عليه الصلاة والسلام رنتا مر مركوين وبراروشينها وحوه يليه والله اني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فارا غيرها خير منها إلا الذي هو خير وتحللتها نبي عليه الصلاة والسلام وحوه رأيتها اندارت رأيتها اندارتنا رأيتها اندارتنا وحوه خير بدنين كفاره قد بان اسك يا وانا كحلال نقون النبي عليه الصلاه والسلام بل إن انغه برارجي اي هل حبه ملي نغمده حتي ودارتو والله انا كل هلني ولالك يرادو اما والله انا خير كان سمنين اما والله انا حصان كان سمنين النبي عليه الصلاه والسلام حين تو من لمن على يمينه فرا غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير قفكي ارين وأرنته وكذا أرتى أرك شيء كخير بدن أرك ولكنه الله اللّه ولكنه حجديه خير كيه ونعيه وسمن كره وحلكي كسي وده وحلقت دوني كفارق قدون وسكب حيه ووحوه ونعيه خير كوك نقد على حلقت دوناياه ولهذا يهالحبة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مركو كجو ينفقدي وسنجري مصطح وكميته أصحابي ومن عشر رضي الله عنها وكفتي الله جل جلاله وحوي ولا يأتلئول الفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ولا تحبون يغفر الله لكم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بركي آيات داسي سودك تي سلامت كي بوحوي كي وسينجري صحابك جليل كي قرابتنا هاي هل كي بوغسي ودأيها الحب إذا دارتو وحويه midan ي iyo قف qofka سك ka soo baxda taas leenow ma haysto midan kale ayu hal hab qofka qalbigiisa ka soo godana mid ayada ka يمين gudbaalay naga doonaya yamiin ka daran si uu si uu haqnaas u qaato wala تدبض أن يكفه قادين. الله جل جلاله تدبض أن مالين تقيامي حساب تدن المامين يمين القموس بالأيد هذا أيها الحبة اليمين الكادبوي التي يقطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق ويمين القموس الكادب بالأيد هذا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الحبة وحقه من حلف عن من حلف على يمين ليقطع بها مال امرئه مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ربا الصلوحه لتقي الله وهو عليه قد طبعا اله يحلكم جل جلاله قمتم وحا ويل سو مغرات فرايو بان هي بغتاه هل حب ولبا لقد دارنايو قفني حق انه لله وقفا حق له ويه ام اسغه لفتي سو له ادل كان كا كا اني اسكل كا حولان اني اسكل اني وحان اسكل وله اياد الصلحين ارينتاس ايو هل حب ومن كبائل الذنوب هل اسكا يلاهي الله جل جلاله وحو دي سنين عافيه عافيمات ولو بتن حقي وناك الله كم يديه وما ديننا إن برايد دي بعسك الله كحجاب دولة دين هي مطرد كمسلحين تخير ككشقيين عيا يقري الله جل جلال جلاله توفرده وافجيو وما دني وحوي كتاب كله جل جلال جلاله سنه نبغي عليه سلامة والسلام وما حال كيدو كتراعيوه لحبه إلهي جل جلاله الناصي عليه خير كي وناك إلهي وحوي كتاب نتوافق سدده هذا والله عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الا به Hiten neut